غبر هاوی غبر هاوی غبر هاوی یا ابو الحسن احسین غبر هاوی ابو الحسن احسین یا ابو الصطغ ابو الحسن احسین كبرنا يا حام الجار كبر في وين صار عند الحسن لو بالدار مكفونا الزهرة مكفونا الزهرة مكفونا يا ويل باليل بنت الوحي والتنزيل ولك يا ظالم ها بنت النبي الزهرة بنت النبي <تصفيق> يا بنت الجنه الزهراء يا حامد الدين يا ابو الحسن وحسن يا ابو الصبطين يا ابو الحسن وحسن يا ابو هاوي مواله في دمعه في طرفي ليش القبر صار مخفي على عيني يا عن عيني يا أجي و دير لأنبار ضرب المدينه نحتار من الأفكار جمره لباب حشاش جمره لباب حشاش البين يا الحسن وحسن يا ابو الصبطين يا أبو الحسن وحسن يا ابو السلطان خبر يا نوري امّا لما انشر بي الظلمة نحش الذكي ابهمنا ونستقر مرسى ونستقر مرسى وبيا كتر فاضت عن حسن وش بلاك لحسن وانا جراتونين موقف ولا تنسى موقف ولا تنسى بطل صفين يا ابو الحسن وحسن يا الصبطين يا ابو الحسن وحسن يا ابو الحسن وحسن حسن يا ابو الصبطين يا ابو الحسن وحسن انجعد ليل هادي محوم ودمعي بادي مولاي وتهري مرادي اسال عن المرقد اه أسأل عن المرقد نكون عند المنبر بالروضه ادار ورددت لك انشد ها رددت لك انشاد اجروني يا الحسن وحسن يا ابو الصبطين الحسن وحسن يا ابو سنو <تصفيق> <تصفيق> أسأل وهم قلبي زاد قبر الحسن والسجاد فوين مثواها يا عالمي فوين مثواها يا عالمي أتخطى بين القبور قلبي عليه مكسور لما انسطى شف الجور فوين وراها يا عالمي فوين وراها بحق الاحسان لابو الحسن وحسان يبو الصبطان لابو الحسن وحسان أبو الحظاو، ابو الحسن وحسن لابو الحظاو، دبل حسن دبل وي شوقیا بولیم ما لمشهدک و يا حدر نکررا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <شوق> يا حدر نکررا دانكن يا برهاطم بموضع انت عالم مشتاق دليل واد من مصدر الانوار عالم مصدر الانوار تهن يا ابو الحسن وحسان يا ابو الصبطان يا ابو الحسن وحسان هو هو هو الصديق ابو الحسن وحسين ابو يا زهراء